بنو قين قاع يعترفون بالخيانة نقض يهود بني قين قاع الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع المسلمين بحشدهم جيشا للقضاء على الدولة الإسلامية وقتل قائدها ونبيها لكن القائد صلى الله عليه وسلم يقرأ تفكير الخيانة جيدا حرك جيشه لصدهم فلجأوا إلى حصونهم المنيعة وانتظروا النجدة من يهود قريضة والنضير لكن الرعب شل القبيلتين يأست بنو قينقاع من إخواتها الذين تخلوا عنها، فعزمت على الاستسلام مدركين أن الموت عقوبة الخيانة العظمى وفجأة يخرج من صفوف المسلمين رجلان حلفاء لبني قينقاع، رجلان من الخزرج، أحدهما رأس النفاق عبد الله بن سلول. والآخر عبادة بن الصامت سار نحو القائد صلى الله عليه وسلم فتكلم ابن سلول ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم لأنهم حلفاؤه وهو يخشى أن تصيبه دائرة فهو لا يثق بالله ولا برسوله وولاؤه ليهود لا لدولته وشعبه ولما فرغ من كلامه نطق ابن عمه عبادة بن الصامت فدوى بها لله ورسوله وقال أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ إلى الله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسامح فعفا عنهم وتركهم يعيشون ضمن دولته محتفظين حتى بأسلحتهم رغم خطورة التسامح مع هؤلاء ورغم أن وجود معارضة مسلحة داخل الدولة الإسلامية خطير جدا. وينزل القرآن الكريم فاضحاً ومحذراً من خيانة ابن سلول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وتمر الأيام وتستيقظ الخيانة مجددا في حصون قريضة والنضير، الذين ظنوا لكثرة تسامح هذا النبي أنه يمكن استغفاله وإسقاط دولته فأعدوا جيشيهما لمهاجمة المدينة ولكن بعد خطة خبيثة يتم فيها اغتيال رأس الدولة الإسلامية فيتشتت أصحابه ويسهل القضاء عليهم لكن ما هي هذه الخطة؟ اجتمع خامات النظير فقرر استدراج النبي صلى الله عليه وسلم قرر استدراجه لحوار ديني مع وعده بأنه إن أقنعهم سيسلمون كلهم قبل صلى الله عليه وسلم العرض أما الحاخامات اليهود فتأهبو للحوار ولكن بعد أن خبأوا الخناجر داخل ثيابهم،